غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن إ ذ ا وقعت ا ل و ا ق ع ة ليس لوقعتها كاذبه خ ا ف ض ة ر ا ف ع ة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 موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه وقليل من ا ل آ خ ر ي ن على سرر مغضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين لا يصدعون موسوعه م ا ي ي ت خ ر النابلسي للعلوم ث الاسلاميه ك ن ن و جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا ت أ ت ي ه م ا إ ل ا قيلا سلاما سلاما و أ ص ح ا ب اليمين ما أ ص ح ا ب اليمين في سدر م خ ض و ن وقلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش موسوعه ن إِنْ ش النابلسي ء ف ج ع ا ا عُرُبًا ر أَتْرَابًا أ ص ح ا ا ب للعلوم الاسلاميه م ن الآخرين و أ ص ح ا ب ا ل ش م ا ل ما ا أ ص ح ب ا ل ش م ا ل في س م م و و ح ي م و ظ للعلوم ل ا ب ا ر د و ل ا ك ر ي م إ ن ه م كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحلف العظيم وكانوا يقولون ا اذا متنا وكنا ترابا, وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون أو ل موسوعه ج م ن إلى ميقات يوم و إنكم النابلسي للعلوم م ا ل ا ا ل ا م ي ه ف ش ا ر موسوعه النابلسي ن للعلوم م الاسلاميه ت ل م ض ي ل ه الدكتور م ح م ن راتب النابلسي نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسروقين على أ ن نبدل انفا أن لكم و ن ن س ئ ك م فيما لا تعلمون ولقد علمتم ا ل ن ش ا ة الغولى فلولا تذكرون افرايتم ََ ما تحرثون َََُُْ أ أ َ ن ت ُ م ْ تزرعونه َََُْ ام ْ نحن َُْ الزارعون ََُِّ لو َْ نشاء َ لجعلناه ََََُْ حطاما ًَُ فظلتم َْْ تفكهون َََُ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 أ م نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم و إ ن ه لقسم لو تعلمون عظيم إ ن ه ل ق ر آ ن كريم في كتاب م ك ل و ن لا يمسه إ ل ا المطهرون تنزيل من رب العالمين افب هذا الحديث أ ن ت م مدهنون وتجعلون رزقكم أ ن ك م تكذبون فلولا إ ذ ا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ ترضون 「私の手を借りてくれ ك م ونحن أ 借 ر て إ ل ي の م 私の手を借りてくれたのは私の手 ل 借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の手を借りてくれたのは私の أما شركه الهدى شركه وريحان دعويه غير ربحيه م ن ذات ل مضمون اجتماعي من أصحاب اليمين فسلام لك وأما م ن أصحاب ا ل ي م ن ف س ل ا م ل ك س ي ل ل ع ن و م ا ل ا س ل ا م ي م وتصلية جحيم موسوعه النابلسي ل ب ع ل و م ب ك ا ل ع ظ ي م